هذه الشيله أدا, أدا محمد شبنان الدوسري ألا يا الله يا عالم بحالي تزيل الهم عن قلبي تزيله تفاركت يوم شكاي مالي الا يالله عد الكلمه خذت مني الليالي يعز غالي تفارقنا ولا باليد حيله كفان الله من شر الليالي وياه ما فرقت خل وخليل ألا لي تلب كابر الدغا لا سيل وعد ما سال سلة سهرت أيام معدة ليالي وحالي من سبايبهم يبهم علي, على الوقت يا shaymalay ala ya allah ala ya